الواجب الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب ثم قلت أو الدمي أو نائبه وهو المادى المفرد المعرفة نحو يا زيد ويا جبان ويا, زيدان ويا زيدون وأقول الباب السابع من المدوات ما لزم الضم أو نائبه وهو الألف والواب وهو نوع واحد وهو المناد المفرد المعرفة ونعني بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيه به ولو كان مثلما أو مجموعة وقد سبق هذا عند الكلام على اسم ونعني بالمعرفة ما أريد به معين سواء كان علما أو غيره فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين إحداهما أن يكون غير مثنا ولا مجموع جمع مذكر سالما نحو يا زيد ويا رجل وقول الله تعالى يا ناح إنه ليس من أهلك يا ناح بسلام يا صالح ائتنا يا هود ما جئتنا بدينه الثانية أن يكون جمع تكسير نحو قولك وزيوده وقوله تعالى يا جبال أوب معه ويبنى على الألف إن كان مثنى نحو يا زيدان ويا أرجلان إذا أريد بهما معين ويبنى على الوال إن كان جمع مذكر سالما نحو يا زيدون يا مسلمون إذا أريد بهما معين وأما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير معينة فإنه يعرب نصبا على المفعولية فلا يدخل في باب البناء فالمضاف قولك يا عبد الله ويا رسول الله وفي التنزيل قل اللهم فاقر السماوات والأرض أي فاقر السماوات ان أدوا إلي عباد الله أي يا عباد الله ويجوز أن يكون عباد الله مفعولا بأدوا كقوله أم أرسل معنا بني إسرائيل ويجوز أن يكون فاطرة صفة لاسم الله تعالى خلافا لسيبويه والشبيب بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه كقولك يا كثيرا بره ويا مفيدا خيره ويا رفيقا بالعباد والنكرة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيده وقول الشاعر ايا راكبا إما عرضت فبلغا مدى من نجران إلا تلاقيا ويجوز في المناد المستحق للضم أن ينصب إذا اضطر إلى تنوينه كقول الشاعر ضربت صدرها الي وقالت يا عديا لقد وقتك الاواقي وان يبقى مظلوما كقوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام ويجوز في المنادى ايضا أن يفتح فتحه اتباع وذلك إذا كان علما موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم كقولك يا زيد بن عمرو، وقول الشاعر يا طلحة ابن عبيد الله قد وجد لك الجنان وبوئت المهى العينة وبقاء الدم أرجح عند المبرد والمختار عند الجمهور الفتح ثم قلت وإما ألا يضطلب فيه شيء بعينه وهو الحروف كهل وثم وجير ومنذ والأسماء غير المتمكنه وهي سبعة أسماء الأفعال كصخ وآمين وإيذ وهيت والمدمرات كقوم وقمت وقمتي وقمت والإشارات كذي وثم وهؤلاء والمنصوبات كالذي والتي والذين والاولاء في من نبه وذات في منبناه وهو الافصح الا ذين وتين والذي والذي سكن مشما واسماء الشرط واسماء الاستفهام كمن وما واين الا ايا فيهما وبعض الظروف كإذ والآن وأمس وحيث مسلفة وأقول لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص وحصرت ذلك في نوعي أحدهما الحروف وقدمتها لأنها أقعد في باب البناء والثاني الأسماء غير المتمكنة وحصرتها في سبعة أنواع وفصلتها ومثلت كل منها ورتبت امثله الجميع على ما يجب لها فبدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء ثم ثنيت بما بني على الفتح لأنه اخف من غيره ثم ثلثت بما بني على الكسر ثم ختمت بما بني على الضم ومثال ما بني على السكون من الحروف هل وبل وقد ولم ومثال ما بني منها على الفتح ثم وان والعلى وليدا ومثال ما بني منها على الكسر جي بمعنى نعم واللام والباء في قولك لزيد وبزيد ولا رابع لهن إلا من لله في لغه من كسر الميم وذلك على القول بحرفيتها ومثال ما بني منها على الضم منذ في لغه من جر بها وقولهم في القسم من الله في من ضم الميم والنون الله في من ضم الميم والنون ومن قال فيهما وفي الله إنها محذوفه من قولهم أي من الله فلا يصح ذكرها هنا فإنها على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صخ بمعنى سكت ومه بمعنى كفف ولا تقل بمعنى كفف كما يقول كثير منهم لأن نكفف يتعدى ومه لا يتعدى ومثال ما بني منها على الفتح آمينة بمعنى استجن لما فقل بكسر المون وبالياء بعدها بني على الفتح كما بني أين وكيف عليه انفق الياء وفيه أربع لغات إحداها آمينا بالمد بعد الهمزة من غير إنالة وهذه اللغة اكثر اللغات استعمالا ولكن فيها بعد عن القياس إذ ليس في اللغة العربية اسم على فاعل وإنما ذلك في الأسماء الأعجبية كقابيل وهابيل ومن ثم زعم بعضهم أنه أعشمي وعلى هذه اللغة قوله يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين والثانية كالأولى إلا أن الألف ممالة للكسر بعدها وغيط عن حمزة والكسائي والثالثة امين بقصر الألف على وزن قدير وبصير قال أمين فزاد الله ما بينما بعدا وهذه اللغة أفصح في القياس وأقل في الاستعمال حتى إن بعضهم أنكرها قال صاحب الإكمال حكى فعل بالقصر وانكره غيره وقال إنما جاء مقصورا في الشعر انتهى وانعكس القول عن ثعلب على بن قرقول فقال انكر ثعلب القصر الا في الشعر وصححه غيره وقال صاحب التحرير في شرح مسلم وقد قال جماعة ان القصر لم يجئ عن العرب وان البيت انما هو فامين زاد الله ما بيننا بعدا والرابعة آمينة بالمد وتشديد الميم ريّ ذلك عن الحسن والحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق وأنه قال تاويله قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا نقل ذلك عنهم الواحدي في البسيط وقال صاحب الإكمال حكى الداودي تشديد الميم مع المد وقال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره انتهى قلت أنكر سعلب والجوهري والجنوار أن يكون ذلك لغة وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين كقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام ومثال ما بني منها على الكسر إيهي بمعنى في حديثك ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون لما بينت لك في نه وأما قولك إيهن أحاديث نعمان وساكنه فليس بعربي وعند الأصمعين أنها لا تستعمل الا منونه وخالفوك في ذلك واستدلوا بقول ذر وقفنا فقلنا إيه عن أم سالمي وكان الأصمعي يخطئ ذرنه في ذلك وغيره ولا يحتج بكلامه ومثال ما بني منها على الدم هيت بمعنى تهيأت قال تعالى وقالت هيت لك وقل المعنى هلم لك فلك تدوين مثل سقيا لك وقرئ مثلثه بالتاء فالكسر على اصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف كما في ايمه وكيف والضم تشبيها بحيث وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزه ساكنه وبضم التاء وهو على هذا فعل ماضم وفاعل من هاء وهاء كشاء يشاء أو من هاء يهيء كشاء يجيء ومثال ما بني من المضمرات على السكون قوموا وقوم, وقوم وقوم ومثال ما بني منها على الفتح قمت للمخاطب المذكر ومثال ما بني منها على الكسر قمت للمخاطبة ومثال ما بني منها على الضم قمت للمتكلم ومثال ما بني على السكون من اسماء الاشاره ذا للمذكر وذي للمؤنث ومثال ما بني منها على الفتح سم بفتح الشاء إشارة إلى المكان البعيد قال الله تعالى وازلفنا ثم الاخرين أي وَأَزْلَفْنَا الاخرين هنالك أي قربناهم ومثال ما بني منها على الكسر هؤلاء ومثال ما بني منها على الضم ما حكاه قطر من أن بعض العرب يقولون هؤلاء بالضم فلذلك ذكرت هؤلاء في المقدمه مرتين اولهما قد بقى بالكسر والثانيه بالضم ومثال ما بني على السكون من الموصوله الذي والتي ومن وما ومثال ما بني منها على الفتح الذين ومثال ما بني منها على الكسر الأولاء بالمد لغة في الألاء بمعنى الذين قال الشاعر أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف اجاد القيم يوما صقالها ومثال ما بني منها على الضم ذات بمعنى التي وذلك في لغة بعض قيم وحكى الفراء أنه سمع بعض السؤال يقول في المسجد الجامع بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات اكرمكم الله به بضم ذات مع أنها صفة للكرامة أي أسألكم بالفضل وقوله به بفتح الباء وأصله بها فهوفت الألف ونقلت فتحة الهاء إلى الباء بعد تقدير سلب كسرتها ثم استسميت من أسماء الإشارة والأسماء الموصوله الذين وتين والذين والتين فذكرت أنهما كالمثنى، وأعني بذلك أنهما معربان بالالف رفعا ودلياء المفتوح ما قبلها ذرا ونصبا كما ان الزيبين والرجلين كذلك وفهم من قول الكلم مثنى انهما ليس مثنى وين حقيقه وهو كذلك وذلك لانه لا يجوز ان يثنى من المعارف الا ما يقبل التنكير كزيد وعمر ألا ترى أنهما لم نعتقد فيهما الشياء والتنكير جازت تفنيتهم ولهذا قلت الزوباني والعمراني فأدخلت عليهما حرف التعريف ولو كان باقيين على تعريف العالمية لم يجز دخول حرف التعريف عليهما وذاء والذي لا يقبلان التنكير لأن تعريف ذا بالإشارة وتعريف الذي بالصلة وهما ملازمان لذا والذي فدل ذلك على أن ذين والذين ونحوهما أسماء تثمية بمنزلة قولتهما وأنتما وليس بتشنية حقيقية ولهذا لم يصح في ذين أن تدخل عليها ال كما لا يصح ذلك فيهما وأنتما فإن قل فهل استثنيت من الموصولات أي أيضا فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا قلت قد علم مما قدمت أن أي مبنية في هذه الحالة معربة فيما عداها فلم أحتج إلى إعادته ومثال المبني من أسماء الشرط والاستفهام على السكون من وما ومثال المبني منهما على الفتح أين؟ وأيانا وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضمن فاذكره فإن قل فإن من أسماء الشرط حيثما وهي مبنية على الضم قلت المبني على الضم حيث واسم الشرط إنما هو حيثما فما اتصلت بحيث بحيثه وصارت جزءا منها فالضمن في حشو الكلمة لا في اخرها واستثنيت من اسماء الشرق واسماء الاستفهام ايا فإنها معرضه فيهما مطلقا باجماع مثال الاستفهاميه في الرفع قوله تعالى ايكم ياتيني بعرشها ايكم زادته هذه ايمانا ومثالها في النصب فأي آوات الله تنكرون وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون فأيكم فيها مكتبأ وأي من قوله فأي آوات الله تنكرون مفعول به لتنكرون وأي من قوله تعالى أي من قلب مفعول مطلق لينقلبون وليست مفعولا به لسيعلم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ومثال ومثالها في الخفض فستبصر ويبصرون بأيكم المفتول وأي في هذه الآية مخفوضه لفظا مرفوعة محلا لأنها مبتدا والباء زائدة. والأصل أيكم المفتوح والجملة نصب بتبصر أو يبصرون لأنهما تنازعاها وهما معلقان عن العمل بالاستفهام وفي الآية مباحث أخر ومثال الظرف المبني على السكون إذ وهو ظرف لما مضى من الزمان ويضاف لكل من الجملتين نحو واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ كنتم قليلا ولم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم وتأتي ظرفا لما يستقبل نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بعد قوله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وتأتي للتعليم نحو وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأيوا إلى الكهف أي ولأجل اعتزالكم إياه والاستثناء في الآية متصل إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره ومنقطع قطعهم إن كانوا يخصون غير الله سبحانه بالعبادة وكذلك البحث في قوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رَبَّ رب العالمين وتأتي للمفاجأة كقوله استقبل الله خيرا وارضيان به فبينما العشر اذ دارت نياسيره ومثال المدني منها على الفتح الآن وهو اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه فالأول نحو قوله تعالى الآن جئت بالحق وفي هذه الآية حذف الصفة أي بالحق الواضح ولولا أن المعنى على هذا كفر لمسهومها جذر مقالة والثاني نحو قوله تعالى فمن يستمع الآن وقد تعرض كقوله لسلما بذات الشال بار عرفتها وأخرى بذات الجزء آياتها سطروا كأنهما من الآن لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصره أصله كأنهما من الآن فعد ثنون من لالتقائها ساكنة معلام الآن ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب وأعرب الآن فخفضه بالكسرة ومثال ما بني منها على الكسر امسي وقد مضى شرعه وإنما ذكرته هناك لشبهه بمسألة حذان في اختلاف الحجازيين والتنميين فيه وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة لأنه كلمة بعينها وليس فردا داخلا تحت قاعدة كلية ومثال ما بني منها على الضم حيث وهو ظرف مكان يضاف للجملتين وربما أضيف لمفرد كقوله أما ترى حيث شهيل طالع وقد يفتح وقد يكسر وبعضهم يعرض وقرئ سنستبرجهم من حيث لا يعلمون بالكسر فيحتمل الإعراب والبناء ثم قلت باب لسم مكرة وهو ما يقبل ربه وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى اسمين مكرة وهو الأصل ولهذا قدمته ومعرفة وهو الفرع، ولهذا أخرته وعلامة النكره أن تقبل دخول رب عليها نحو رجل وغلام تقول رب رجل ورب غلام وبهذا استدل على أن من وما يقعان نكرتين كقوله رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال فدخلت رب عليهما ولا تدخل إلا على النكران فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت قلبه ويضا ورب شيء من الامور تكرهه النفوس فان قلت فانك تقول ربه رجلا وقال الشاعر ربه فتيه دعوت الىنا يورث المجد دائبا فاجابوا والدمير معرفه وقد دخلت عليه ربه فبطل القول بانها لا تدخل الا على النكرات قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة بل هو نكرة وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتية وهما نكرتان وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة؟ أي معرفة على مذاهب ثلاثه أحدها أنه مكرة مطلقة والثاني أنه معرفة مطلقة والثالث أن المكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إن أن تكون واجبة التنكير أو جائزته فإن كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فضمير نكرة وإن كانت جائزته كما في قولك جاءني رجل فاكرمته فالدمير معرفة وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجبة التنكير لأنها تميز والتميز لا يكون إلا نكرة وإنما كانت في قولك جاءني رجل فأقرمته جائزة التنكير لأنها فاعل والفاعل لا يجب أن يكون نكره بل يجوز أن يكون نكره وأن يكون معرفة تقول جاءني رجل وجاءني زيد ثم قلت ومعرفة وهي ستة أحدها المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب وأقول أنواع المعارف ستة أحدها المضمر ويسمى الدمير أيضا ويسميه الكوفيون الكناية والمكنة وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح وهو عبارة عن ما دل على متكلم نحو أنا ونحن أو مخاطب نحو أنت وانتما أو غائب نحو هو وهما وإنما سمي مضمرة من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته واخفيته ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي أو من وهو الهزال لأنه في الغالب قليل الحروف ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبا مهموسة وهي التاء والكاف والهاء والهمس هو الصوت الخفي فإن قلت يرد على الحد الذي ذكرته للمضمار الكاف من ذلك فإنها دالة على المخاطب وليست ضميرا باتفاق المصريين وإنما هي حرف لا محل لها من الإعراب قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب وإنما هي دالة على الخطاب فهي حرف دال على معنى ولا دلالة له على الذات البتة وكذلك ايضا الياء في إيايه والكاف في إياك والهاء في إياه ليست مضمرات وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغلبة والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هي إيا ولكنه لما وضع مشتركا بينها وأراد بيان من عنوا به احتاج إلى قريمة تتصل به تبين المراد منه انتهى الوجه الأول